بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن الم